كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِنَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةَ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةَ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةَ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةَ كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أحسب الإنسان أي يترك سدا؟ أحسب الإنسان أي ألم يكن طفلا ممن يمنا ثم؟ ما كان علاقة فخلق فسوّى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى